يكروق شيشة روح يكثد لحسن فلس يكثد لحسن فلس. Wel, ik zie het Let het cirrichie hier, let het Jadem, Misselhammer Stoch, أحليلي واللهور <سؤال> النيم ويتشن ويضاد يمكثينا. أي أحلي لي واللهور النيم ويتشن ويضاد يمكثينا. يذكر وقش الشاذروح يشكر أذار ذي الحرام ذي الحرامه La reline d'Helkaram, la line d'Helame Rafoudimer se فوذمي سبلال وشم ثباني ييد الشماء يا حليلي والظهور نمني ويتسن ويضادي يا حليلي والله ورندي ويتش واليادي مكثين